وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَضْرِب بِهِ وَلَا تَحِنَّفْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَادِرًا نَّعْمَ الْعَارِضُ انه اول واذكر عبادنا ابراهيم واشاق ويحصوا باول الايدي والارقام اننا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا لمن المختارين الابيار وَنَكُونَ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعُ وَذَلِكَ فِكْ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا جَنَّاتِ عَدْنٍ مَّفْتُوحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ مِّن كُلِّ ثَمَرَاتٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَكْنَادٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ هَذَا وَإِنَّ الطَّاغِينَ لَشَرُّ مآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا سَدِ ٱلشَّنِيدِ هذا فليذوقه حميم وغساق واخر من شكله ازواج هذا فوز مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالون النار قالوا بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدمتموه لنا فبئش القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فجده عذاباً ضحفاً في النار